Tehlil hatmi Duası. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekberu ve lillahi'l hamd. Allahumma Rabbena ya Rabbena takabbal minna innaka entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana innaka entet tevvabur rahim. واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختم التهليل العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم روحنا بروح لا إله إلا الله ونفر قلوبنا بنور سيدنا محمد رسول الله Allahümme, öğrenme, ma'na la ilahe illa Allah, ve atbîgne, sünnete, sîydına, Muhammedin, Rasûlillah. Allahümme, yesserlana, ikhlasa la ilahe illa Allah, ve al cennete, bıtabşir, sîydına, Muhammedin, Rasulillah. Allahümme, zeyinna, bızîneti, la ilahe illa Allah, ve askinna, jibara, sîydına, Muhammedin, Rasulillah. Allahümme, akrimna, bıkarameti, la ilahe illa Allah, ve hşurna, tahteliwa, sîydına, Muhammedin, Rasulillah. اللهم ارزقنا الختم بكلمة لا إله إلا الله بحرمة سيدنا محمد رسول الله اللهم اعتق رقابنا من النار بحرمة لا إله إلا الله واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتيذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا من النار بشوكة لا إله إلا الله اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلم بلادنا وبلاد سائر المؤمنين من الآفات والآهات والعقبات بسلطنة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما هللناه بعد القبول منا بفضل والإحسان إلى روح روحنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح آله وآلهم وأصحابه وأصحابهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، وإلى أرواح أساتذنا ومشايخنا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات عام وإلى أرواح المرحوم المغفور المحتاج إلى رحمة ربه الغفور، فلان ابن فلان خاصة اللهم ذوق روحه روحا وراحة وإلى أرواح جميع تعلقاتنا من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران بحرمة ختم التهليل وبحرمه القرآن العظيم اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبهم وسر عيوبنا وعيوبهم وَبَسِّعْ قُبُورَنَا وَقُبُورَهُمْ وَاعْفُ عَنَّا وَعَنْ كَافَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِلُطْفِكَ وَكَرَمِكَ وَبِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين